بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امانا وجهي ووجه وجهه السنه النبيه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وفقكم الله واهنئكم على رباط من يداد الى رياض